وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى قال تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ومن النعم العظيمة نعمة الماء الذي جعله الله أصل الحياة في الأرض وأساسها قال تعالى والله خلق كل دابة مما وقال وجعلنا من من الماء كل شيء حي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا نبي الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فانبئني عن كل شيء قال كل شيء خلق مما عباد الله ان كات كانما kubwa miongoni ya neema za Allah ambazo kwamba ni nyingi hazisibiki wala hazidhibiti wikiidadi niema ya وتعالى amijalia ndio chanzo cha uhai wa uhai katika huni ulimwengu na kwenye وتعالى والله خلق كل دابه مما ان الله تبارك وتعالى amiumba kila kinachotembea katika hili ardhi kutokana na maji asema tena kwenye kwenye aya nyingine wajalna min alma'i kullu shay'in kila kitu chenye uhai akakijalia kutoka mana الله maji Abu Hurairah radhiyallahu anhu alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ya nabiyallah inni اذا raituka tabat nafsi wa qarrat 'aini ewe فانبئني عن كل شيء ني في خبرi yakila kitu na hii ni katika a katika adab صلى الله عليه وسلم أنا mtu swali utanguliza maneno mazuri maneno ya kumpendezza yule anayemuuliza si kumwijia mtu kwa jafa ukataka kumuuliza na ukali na vikali alafu atakujibia unavyotaka أقول أبو هريرة رضي الله عنه يا نبي الله إني إذا رأيتك طابت نفسي نفسي أن نحسي راها إن نحسي وزوري وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء همني في خباري كل شيء كل شيء كمي كواجي كمي عليه الصلاة السلام كمانبيا كل شيء خلق مما كل شيء كمي منبو نمالي ايها المسلمون الله تبارك وتعالى amejisifu na kutunimesha kwake kwa neema hii ya maji kwenye Qurani katika ayati chungu mzima amejisifu na neema hii juu yetu kwa ame tunimesha neema ya maji katika ayati chungu mzima kiziengelea idadi yake ni aya nyingi hili ni kutatanbasha Na ni jamba ambalo kwamba, tunapasa, tulitambuwe, che chake tulitimizie, uwajibu, wa kulishukuru Utapata ayat, chungu mzima Allah tabaraka wa ta'ala, atukumbusha ni'ma ya maji, atutajia manufaa ya maji. kwenye ni nyingine Allah tabaraka wa ta'ala, kuwa maji, aliwayaterimisha kutoka mbinguni, ni rahma kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. الله تبارك وتعالى تنبيه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته نيه indi ambaye kwamba anatumiliza upepo ukiwa upepo ule unatoa bishara kabla ya kuja ile rahma yake upepo ule wakuashiria mvua وتعالى ana uita huni upepo unatolea bishara ya rehema أبو جعفر الطبري رحمه الله كن يتفسيرياتك تكهيني آية والرحمة التي ذكرها جل ثناؤه في هذا الموضع المطار رحمة الويتاجة الله أبي قام با سفزاك زمي كواني تكوفو ننينجي نني نكوبو رحمة الويتاجة كن يسهيمهيني آية ننفوو الله تبارك وتعالى أمي يتنفوو كواني رحمة katubainishia tena Allah tabara aka wattaala kwenye Quranani,kuwa haya maji yaliyoyoteremisha ya kutoka mbinguni ndiyo sababu ya rez zetu, rezisti yote tunaokula sababu yake ni maji mvua. kwa hivyo kwa namna yoyote itakavukuwa hali yako waihitajia ya mvua wala mtu waanganyki akauna kazi zangu waziitaji mvua, hakuna kiumbe kisiyoitajia mvua wa hapo imweni. الله تبارك وتعالى أتواليزك وكوة مفواً لسبب يرزق زوته إلي نوكوله نحن نقول كيوم بكني زكاة بلا يكوله الله تبارك وتعالى أتواليزه إلي كتيك القرآن يتوانبيه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء نيهي الله تبارك وتعالى ديان بيكوانبا أمي ترمشك توكم بنقوني ماجي maji yale yakao ndio sababu ya kutoka kwa mimea ya kila aina atuambia tena Allah tبارك وتعالى kwenye aya nyingine wa anzala minas samaa ma'a yeye Allah akateremsha kutoka kwenye mbinguni maji fa akhraj Ni kwenu Na rizki zote zili okuwa mimea Au zisi okuwa mimea mvua Kwa hivu Allah tabaraka wa ta Atukumbusha hii nihma ya maji kwa toihitajia kivovote Wala hatuna ukwasi na Bimaana hatuna kutoihitajia Kwa hali yoyote Hini mvua Atuambia tena Allah tabaraka wa ta'ala mvua na maji ya mvua Na asli ya maji yote Yatoka mbinguni أصلي ما جأته أمبين عني prajna لاتجعب من هذا الذي آ disposal ونأخذ boy فأتو vill out في أتوceksin وطب blurry شخص مأخذ في هذه الم Ferguson لمجغل بالنبارك ونذكر من هنا pissed يعني 800 خيره ونفع ونفعه كثيرwszy كثيرًا كثيرًا ونُه crafted من هناك أتواز لده كثيره في opener إنه س ونحن أتوان ونزلنا من السماء ماء مبارك Na tukaterimisha kutoka mbinguni Maji yeli Barikiwa. Kala abnu kathiri Allah Maan mubaraka Enafiara Maji yeli yobarikiwa Yani yenye manufa Kwa Allah tabaraka wa taala Tukumbusha katika Kur'ani Ayati hizi chungu mzima Eli tutambue upewa rehmayate Kutusisi Haya ni majitu na mitukumbusha Nihma nyinginezo Lengu na madhumuni tutambuo neema hizi na tumtambuo yule aliotunimeesha na neema kama hizi faya ibadallah tukiijua haya falwajibu ali'tirafu lillahi bihadhihi an-ni'mah wa shukruhu 'alayha bil ikhlasi al-ibadati lahu subhanahu wa wahdahu la sharika lah wa kamali ta'ati lahu fi awamirihi baadhi ya kutambua neema za Allah tبارك وتعالى ni tutambue kwanza kwa hizi ni neema kutoka kwa Allah tبارك وتعالى na tumshukuru aliyoteremshia neema hizi kwa kumpekesha yeye peke yake kwenye ibadatati hii ndio Allah tabaraka ndipo Allah tبارك وتعالى alipowakumbusha makuraishi neema yake ya kuangamiza jeshi la fil jeshi la ndovu liliokuja kuvunja alkaaba jeshi ambayo kwamba hawakuwa na uwezo kupambana nalo baada hapo awakumbusha ashtaraja kwenye suratul fil alafu ikaja suratu quraish na hizi ni sura mbili lakini ni moja ulama wanasema zimepanda uliwa na bismillah kwa sababu maudho yake ni moja baada ya kumalizia mbele asemaji falyabudu rabb hadha albayt Kwa hivyo kumshukuru Allah tبارك وتعالى <سؤال> kwa neema ni kumtakasia ibada na kumwabudu yeye pekee yake. Ziada ya hapo uwe ni وتعالى <سؤال> kwa sifa njema na kumhimidi Allah وتعالى na kumtii kwenye maamrisho yake na makatazo yake. Hii ndio hakika ya shukrani. Ambayo kwamba wengi wa waislamu leo hii hawana اين تفوت تفوت يا شركيات والله انهون دي مصيبه مصيبه ما بعدها مصيبه مصيبه امبا كوانا هاونا بعدي اياكي مصيبه الله تبارك وتعالى واتو واتحذاري انكم شركيش الله تبارك وتعالى ككبو كو او دوغو كحالي يويوتي كوقاتي وووتي حقونا وقاتي الشرك يتكون أما زكوامب واتو هو فننسهالي كوينجية كوينجوشيركين كيف واتو واتحذار مامبو يوشيركين تشكور الله تبارك وتعالى نهين نعم يمذوا وكم وكيش الله تبارك وتعالى فكي يكي نكم تكسي عبادة نكم تحيق وكي <تصفيق> لا جامب وكي مامرشو يكي نمكاتزو يكي نكم سيفو قصيفانجي ما نازو استهيلي نكويبوكا كمخاليف الله تبارك وتعالى نمتميوكي واعلم أن كفر النعمة تجوه كوكو كفر ن منبئ لزوالها كلي جامب لنا تبتيا خبارك وهي نعمة سيقوم بالي ومؤذن لحلول عقوبة الله علينا نهين لنا تتنجزي جامبه لك وعذاب يا الله يقوم بالي انتو انا بي كفور نعمة يا الله تبارك وتعالى بس يا جوه كلكو يكفور نعمة يا الله بمعنى أسي, اسي شكور نعمة يا الله تبارك وتعالى كنمنة الفيلزي شكراني كما ترى الواقع من يففر نعم الله تبارك وتعالى لا تجري في الوصف نعم الله تبارك وتعالى لا تجري في تنجزي أن يكون لكي وانا لنعم لا تجري في التعالى اذهب يا الله لكي يكون الله تبارك وتعالى نتنبي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة الله تبقى ينفانه وكي جيجي كل شكوك وني أمانة. Oste je tukuje koja je sprednjenaVa. Ko je ten pozitační prišnji, kot mojibranja od moje inni pr ş في alle naš skružinski. Zelo moji ubo, da ležite prišnja je prišnji priIVa. za فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله اكواونجها وقت وكله كيجiji ذاذي لانجا نفاضي لخوف هنا حتنبه الله كايتانجا تنخوف اليتان ذاذي نفاضي نجامو لاكملازمو مت انداโป هندنالو هايزي kutoka مبكى ورودكو الله تبارك وتعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فازل انجاء نفازل خوف كونين الله تبارك وتعالى بما كانوا يصنعهم كو يالي وليكو وكيا فانيا وينيوي بدالي نعم زمي وشكي وزي شكور وكازي كفور المسلمون تكيجو هايا يليو Basi si tu fahamu kua anna l-matar qad jen habis lihikam in jajlamuha Allah unfuwa hu ene ka kwa hikma nasa Allah tabaraka wa ta'ala dan je gijenja mba Allah tabaraka wa ta'ala mit fungu liya dan je sisi asijuwa je Allah tabaraka wa ta'ala pekihaki min hathihi l-hikam za kuzuli wa nfuwa na Allah tabaraka wa ta'ala itjalewe أن المعاصي إذا كفرت وبعد المسلمون عن ربهم واقتحموا محارمه حبس الله عنهم المطر ليرجعوا إليه بالتوبة النصوح فيرجعوا عما هم عليه من المخالفات ويجتهدوا في فعل الطاعات ويبتعدوا عن الظلمات فيكون ذلك رحمة لهم وإحسانا عليهم نكوة إن mvua inaweza kufungika kwa sababu ya kukithiri kwa maasi na waislamu kukambaali na Mola wao wakawa ni wenye kuparaga maasi وتعالى wakavunja mipaka ya Allah tبارك وتعالى Allah akawazuilia mvua ili warudi kwake watubie warudi kwake na tauba nasuha waepuke wale waliokuwa na maasi wa rudi kwenye وتعالى wakiwa hali hini kule kufungika kwa mvua kwa watu wa hali وتعالى wa amma man la yarja amma yule pamoja na الله تبارك وتعالى mitihani في Allah tabaaraka wa ta'ala mutamadin fi al-ma'asi afululiza kwenye maasi yake fahadha yakunu habsu al-matar alayhi adhab wa ma yantadhiruhu yawm al-qiyamah a'zam wa ashad nakala huyu mtu wainahini kule kufungika mvua ni mazitu zaidi na ni adhabu kali zaidi kwa نهل لك kwa mvua kunaweza kuwa rahma kwa baadhi ya watu na hilo likawa ni adhabu kwa baadhi ya watu falnakun alawwalin wala nakunu alakhirin tuwe wale wawanza ambao قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله هناك شرائع تتعلق بالمطر عند نزوله وعند الحباسه كن شريا زو إسلامه zinafungika au zimefungamana na suala la mvua wakati wa kushuka kwa ili mvua, na wakati wa kufungika ile mvua isiwe ninyi kushuka kwenye hali zote mbili kuna sheria za uislamu yapaswa ja kama muislamu azitambue sheria hizi azitekeleze sheria hizi ama wakati wa kushuka kwa mvua Fashukuru Allahi ala hathihi nima. وأنزلكم شكور الله تبارك وتعالى وهنا نعمة ينفو بتوحيده سبحانه وتعالى وكم تكسي يي الله سبحانه وتعالى عبادات الزوت تكمبك شناز بتوحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته نكم طي الله تبارك وتعالى ويمام رشياك نمكة زياك وتمجيده نكم تكاس الله تبارك وتعالى وكم سيف نصف ذاكي njema za ukamilifu na kumkanushia sifa za وتعالى hilo ni jambo la kwanza wakati mvua linapokuwa inashuka jambo lingine katika sharaie za mvua inapokuwa inashuka ightinamu hadha alwaqt يرجى فيها قبول الدعوات وقت نزول المطر نكتكنيكاتي انبوزكوان بين ترجي وككبالي ودعوة دعاء نوكاتي وانفو وكشوكا نوكاتي وانفو وكشوكا نزيك أدعي يزمي ثبوتكم تومي صلى الله عليه وسلم ميونقوني ما اليو ثبوت وكاتي وانفو وكشوكا اللهم صيبا نافعا ايوه الله اجعلي ينفو وييني منفا اللهم صيبا Nafi. Miongoni masharae ni kukashifu baadhi ya mwili vima kufungua sehemu ya mwili, ili mvua i upige ile sehemu wa mwili. Kia siitu Na Naili metto kwa mtome a salato wa salaam. ilpokonvo ya ali alifungua rida yake, ili mvua impige kidogo kwenye mauongo. Akiulizwa na mas sahava kasema enna ho hadjiito rabbi. hii karibuni toka kumulawaki wake. Karibuni ya toka kwa wake. Na aya Allah, kama tu kuisoma Allah, tabaraka wa ta'ala, mubaraka, ni maji ya li obarikiwa. Feminat tabaruki bima il matar, ni kuwa yakupije. Kidogo, simtu kuingija mpaka baridi kamuingija, lafaka semangalia baraka zanfuwa, la abadan. Hini irtida, v mojnjo majifanyahunu Lakini ni kiasi, ya kuwa kidogo, bas, marasha rasha, ya mguusa kidogo, atekeleze sunna. ناكي ترجيك وكوة باركة زال الله تبارك وتعالى نجاموه لي نجامو لنجين نكاتيك أو شرائع نجين نكاتيك مسألة نفوة لو إتكوا إمي تشليوة إمي فنجيك كنا شرائع فيها مزقوانب زال نفوة كفنجيك ننجو نمازو نأتوبة إلى الله والاستغفار كتبيك والله تبارك وتعالى نكو أمب مغفرة نكو أمب مغفرة إلي الله تبارك وتعالى يترمشي مفوة ميونغوني مشرائع كتيك جمب لا مفوة كفنجيك نكو أمب دعاء الاستسخاء دعاء يكو أمب مفوة إنشي دعاء كو أمب مفوة إنشي نكركسون ثابت زمتومي عليه الصلاة والسلام ليو هيني وينجي هوا زفهامو هزي وينجي هوا يفهامو دعاهيني وهكي كواكي نينفو تكنيو واتو كي يومب دعاهيني kiofupi tu mambo matatu au hali tatu zimetuhubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ya duao isti istiqa hali ya kwanza addua ma salati ma salati na khutba nikuumwa mvua pamoja na sala ile ya istiqa na kuwe na khutba hiyo ni hali ya kwanza Miongoni mwa nyakati zile zilizojuzishwa kusali ama zile zilizokataza kusali la haipasi. lakini wakati bora ni wakati jua laanza kunyanyuka nishang katika kiasi ya mkuki huo ndio wakati bora watoke nje ya mji wakiwa mavazi ya nguo za kudhihirisha umaskini na wanatoka kujidhihirisha unyonge mbele ya Allah tbaraka wa taala waende kule akhutubu khatibu alafu asali salatu lisqaa katika kuhutubu wataelekea بعد ya khutuba naipoomba anaelekea wapi qibla khatib anaomba na muumini nao pia anaelekea qibla kwa nini wanaomba wanausikiliza wote wanaomba baada ya hapo kuna sunna ya tahwilu rida tahwilu rida ninagoma ifa kama ni shati ni kikoi unajitanda ukitoae ukizungue falinjema kwa kwa hali sasa zabadilika kutoka ukame zaingia kwenye kwenye mvua na kusi au kwenye kushuka mvua hiyo ni hali ya kwanza hali ya pili ni duaaun fi khutbati aljum'ah ala alminbar kuomba tu mvua kwenye khutbatul jum'ah ala alminbar hii pia ni istisqa' thabita 'an alnabi sallallahu alayhi wasallam hali ya tatu ni duaa'un bila Nahili ndio wengi hatulifahamu. Watu mvua ikikatika kuwakimbilia maimamu na mkhatibu. Eh tuombe mvua tuombe mvua. Lakini pengine wao wajisahau kabisa. Hawa ombi mvua kwenye sala zao. Wanapokuwa kwenye sujud, wanapokuwa kule mashambani pengine, wanapokuwa kwenye hali zao zozote zile, watu wana na kuomba mvua kabisa. Mtu anangojea khatibu kwenye mimbar au naili ndo lukia ama kutoka nje ya mji pia hili nalo sehemu nyingi nimefanya kusahaulika. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويعيذنا عن كل شر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث واجعله لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم أغثنا, اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ظار اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا وارزقنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم